واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم ففستشهدوا عليهن اربعا منكم فاذن فسلبوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سَبِيلًا وَلَّجَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِن كَبَا وَأَصْلَحَا فَأَرْجِعْ عَنْهُمَا دِينُ لَوْ وَكَانَتْ ثَوَابَ الرَّحِيمِ انَّ التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبْجَائَاتٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 119. وكان الله عليما حكيما 110. وليست التوبة بالذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 111. أولا وإن آمنوا لا يحل لكم أن تأخذوا نساء كرهها ولا تعظموهن لما تذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشر بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمْ فَنَفْعَاءَ إِن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا